أنا القرآن بألم وإحزان جئت معي علي حيدار علي حيدار أنا القرآن يا دار علي حداب علي حديب انا القران واتشعر ايه قراني اقول حلم الو حن انا نمين قلت ليه بيه معي We got love. علي حدا علي حدا علي حدا علي حدا هذا من اي بقلب بلا ف ايات جني واحا المدامي عيل وجهك سايل يقول انا احنا يا باين اصوي الان وا وسوارنا الحادي خايفه وكيل وحده بحزين حزين حزينا صرنا نتفتى أو Eh! Hey. جت لي وسال عين عينو سورت ما يمي باها جواتي صوت الفرقاء التكاتوا والسوار اللي صار و سواس بين لقمان الظمان جاء سوا فيها جاء سوا أو فيها يوم عاني أو مع hay hibqa wa لا القرآن لا القرآن القرآن لا القرآن فلام حدا عليه حدا, علي حدا. وجد سوء نبي زينا هو ان وبعدك ما يصيح تقوي بعد بعدك عقوب عمرك بعد بعدك عقوب عمرك روحي عليك عليك علي حذر علي حذر علي حذر قرآن قرآن ألم وأحزان ألم وأحزان جيد علي حذر علي حذر و جاي الطام بحزين ياسي جاي حزين ياسين اتعزي الفا تحاوي الطوب وتقول انا تقول انا احلى بالحياه حزين احزن روحي بي مثيل ذنمه دماري الدور وتهيج لوعي وتصفر ويضال هميه على يده ويضال هميه على يده ويصيح اليوم أنا تماضي ei hey, anan hey, تصيح يشلون بعلم إحراق بدرك يا مطلع الخيبة والله لا واحد في السماء يغ أوعجب يا علي يا دماغي على التروفسات وتموت في ضربتي المدعون وتنعكي شجم لإحضار يصيح يضل حسنين يصيح يضل حسنين يضاير hale da